حسين مهيَمو ما جرم قلبه عاشق ومتيهو الله يا مخودا بقوم اسنام بل تسمعوا لدفاع قلبي الله يومح دمى قوم اسنامهم فلتسمعوا لدفاع قلبي وحكمه ماذا جنيتم غير ذنبي ثم ماذا رأيتم في دمي غير علي فلتسمعوا صوت الجري تعل حبا أسيري واسمعي من أضلاعك مواجع مول يا ليت كي من اظلوعي كي اغسلل امواج تمال دموعي <تصفيق> اني اسير الحب غل ما لقلبي لغير آلي محمدي في الحب قلبي يستضي فأنا بريء فأنا بريء فأنا بريء سأقول في التحقيق أنتم مخطئون سأقول في التحقيق أنتم مذنبون عن ثورة المختار ماذا تعرفون فأنا عن ثورة المختار ماذا تعرفون فأنا وأنتم في النهاية مسلمون أو ما يقول لكم أخير المرسلين حوساين مني وقال اني من حوساي قلبي لكم حب مليء فانا بريء فانا بريء كُمُ حِرَابِ أُمَّاه أُمَّاهُ لو إني قُتِلتَ تَصَبَّري فالحرب حربي والحسين حسيني لو قطعوني في الهواء فلا ما مال قلبي واعتنقت يقيني قال الكفيل بكربلا قال الكفيل بكربلا واقولها إني احامي ابدا عن ديني اني احامي ابدا عن ديني